مع الله آلية أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الذين آتيناه الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ومن أظلم من نفترا على الله كذبا وكذب بأياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشر جميعا ثم نقول للذين يشترون أين شركاؤكم الذين فَكُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ثُمَّ لَمْ تَكُونُوا فِي اثْنَتِهِمْ إِلَّا قَالُوا إِنَّمَا قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ أَبَرَ عَلَى ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم مكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينهون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون